أشد الوساق فإنما منن بعد فإنما منن بعد وإنما فذا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولم يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل وذعمة ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصمح بالهم ويدتلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أقدامكم والذين كفه كفروا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبطوا أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دن نرى الكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا